2. 15. Hamsa ta ashar. Hamsa ta ashar. Puuvillad ja toiduained. Elsimar, Walmawe dul rida ija. Elsimar, Walmawe Mul on maasikas. معي حبة فراولة مولون كيوي و ميلون معي حبة كيوي و شمامة معي حبة كيوي و شمامة مولون أبلزين يا غريب معي برتقالة و حبة غريب فروت معي برتقالة وحبه جريب فروت مولون اون يا مانجو معي تفاحه وحبه مانجو معي تفاحه وحبه مانجو مولون بانان يا Ma teen puuvilja salatit. Ena älu salatata fäkihha. Ena aamil salat fäkiha. Ma söön röstaia. Ena äkulu kulu, tost. Ena ä kul tost. Ma söön või ka röst sai. Ena ä tost. Maazibda. Enna äkul katai toost, maazibda. Ma sõn või jamarmelatika rõstsaia. Enna äkulu, pitata toost, maazibda, wamurabba. Enna äkul katai toost, maazibda, wamurabba. Ma sõn või leiba. Enna äkulu, sandawits. انا اكل ساندويتش ما سؤن مارغارينيكا و انا اكل ساندويتش بالمارغرين ما سؤن مارغارينيا توماتيكا و ليبا انا اكل انا اكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم ميلون نحتاج إلى خبز وارز نحتاج إلى خبز وارز ميلون فاي نحتاج الى سمك وستيك نحتاج الى سمك وستيك Meil on vaja نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. Mis meil ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Meil on suppi jaoks kartuleid ja tomateid vaja. Nähtes Ile-Jazar Watamatim lissouraba. Nähtes Ile-Jazar Watamatim lissouraba. Kus asub kaubahall? hall? Ei, supermarket supermarket Teksti ja raamatu leiad aadressilt wwwbook 2de